نَ <تصفيق> مَ كذبوا بالحق إذا ما for كذب قبلهم قوم و أصحابهم رست و ونعلم ما توسو به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الويل إذ يتلق قل متل دان جرى طول ما ونسي ما خسرت من غطيذ وانا في خوف ذلك وجاء كل نفس ما غاسق وشديد لقد كنت في غفلة من هذا فكشف ما باب الصوم كل أي مبدل القهر لا ثاني تقول <تصفيق> See you May I share يزوم منه ضو شن في البلاد من نصي قال <تصفيق> أخوانا <تصفيق> <تصفيق> ومن النيل فتبقه وأدبار سجود والقر ویخیر دن نُؤَاخِذُهُمْ بِمَا يَفْعَلُونَ وَمَا